بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في المقام الثاني وهو أنه هل يوجد ما يمكن أن يفترض أن نسبته إلى النكاح كنسبة أحل الله البيع إلى البيع فيتمسك بذلك لإثبات صحة النكاح المعاطاتي كما تمسك بأحل الله البيع لإثبات صحة البيع المعاطاتي واستعرضنا بهذا الصدد الآيات القرآنية وثبت في البحث السابق أنه لا يوجد في الآيات القرآنية ما ي ما يحل محل احل الله البيع بحيث يكون نسبته إلى النكاح كنسبة احل الله البيع إلى البيع بقيت علينا السنة في الحقيقة أنا أشير إلى موضوع السنة أمضيكم مصادر الروايات لكن في الحقيقة اتضح من البحث السابق أنه السنة من نفس الشيء السنة أيضا ما لا يوجد فيها ما يحل محل أحل الله البيت تكون نسبته إلى النكاح إلى النكاح كان نسبة الله والبيع إلى البيع. ذلك إجمالا أقول ثم أنظكم الروايات في السنة لم أجد شيئا غير الأوامر بالنكاح. وقد أشارنا في في الآيات أشارنا. أن الأمر بالنكاح يحمل على النكاح الشرعي كما هو الحال في أي صاحب مدرسة حينما يعبر تعبيرا يحمل على ما هو ما يسمى بذلك الاسم في مدرسته قلنا ان الزمخشري حينما يقول كل فاعل مفعول كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب خب يحمل على الفاعل والمفعول بالمعنى بمعنى الزمخشري كذلك الآيات أفضل الروايات التي كلها من هذا النماط يحمل على هذا المحمل فالإطلاق الحكمي لا يتم بالشرح الذي شرحناه في الآيات يبقى الإطلاق المقامي الإطلاق المقامي لو كان مألوفا وقتئذ النكاح المعاطاتي كان يتم الإطلاق المقامي وقد شرحنا أيضا في يوم سابق أنه النكاح المعاطاتي حتى يومنا هذا وفي أشد المجتمعات تفسخا النكاح المعاطة ما موجود نعم الزنا موجود على مصراعي الحرية كالحيوانات حتى في الشوارع في بعض البلاد الأوروبية موجود على مصراعي الصداقة ما يسمى بصداقة وهي زنا خفي تحت الستار وبحدود في نظرهم بحدود مؤدبه مو مثل الحيوانات بذلك الشكل خب موجود على مصرعي لكن زواج معاطاتي ما, ما موجود على الإطلاق وإلى يومنا هذا وفي اشد مجتمعات تفسخا وجاهديا وعليه فالإطلاق المقامي هم لا يتم فس لكم إلى الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي علب عبد الله عليه السلام مجلد عشرين بحسب طبعة آل البيت بإسناده عن علي بن رعاب عن محمد بن مسلم إن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط يجيء محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي خب هذا أمر بالنكاح سيقول استحبابي فليكن تزوجوا فإني ما والأمر كما قلنا الأمر بالنكاح في لغة الشريعة التي صاحبت مدرسة وأعظم مدرسة طبعا يقصد بها ما يكون نكاحا في نظر تلك المدرسة فالاطلاق الحكمي لا يتحقق نعم يتحقق الاطلاق المقامي لو كانت المعاطات عقدا في نظر العقلاء وقد شرحنا بوضوح ان المعاطاه في النكاح ليست عقدا نعم المعاطاه في البيع عقد في نظر العقلاء لكن المعاطاه في النكاح ليست عقد في نظر العقلاء فلا يتم الاخلاق روايات فضل المتعه بلي مجلد عشرين باب واحد من مقدمات النكاح الحديث الثاني صفحة 14 بحسب طبعة آل البيت روايات فضل المتعة هذه ما أظن أكون حاجة أن لكم الروايات أقول روايات فضل المتعة الوسائل مجلد 21 بحسب طبعة آل البيت باب اثنين من المتعه صفحه اثنتا إلى الى اثنتا راجعوا لماذا اخذ وقتكم بقراءه الروايات هذه انا عمدتكم المصدر مجلد واحد وعشرين صفحه اثنتا عشر الى اثنتا روايات فضل المتعه كلها تامر بالمتعه وتبين فضل المتعه ايضا متعيخوا نكاح نكاح مؤقت وهم في لسان مدرسة من هذا القبيل كمدرسة الإسلام والتي هي أعظم مدرسة وأكبر مدرسة طبعا معناها أنه النكاح بلغة هذه المدرسة وما هو هل المعاطاة نكاح بلغة هذه المدرسة خب هذا أول الكلام، فالتمسك بها بالإطلاق الحكمي لا يتهم يبقى الإطلاق المقامي هم مشروط بالشرط اللي شرحنا وهو أن يكون أن من المعاطات في النكاح عقدا وغلائيا وقد وصحنا بما لا مزيد عليه أنه موكتش ليس عقدا وغلائيا فلا الإطلاق الحكميه ولا الاطلاق المقامي إذن فلننتقل الى اخر مقام وهو المقام الثالث المقام الثالث يعني عن الروايات الخاصة البحث عن الروايات الخاصة مهم البحث عن الروايات الخاصة هو البحث عن الروايات التي تدل على بطلان المعاطاة في النكاح فأنه لابد من العقد وهناك رواية واحدة يمكن أن يستدل بها بس فقط رواية واحدة يمكن أن يستدل بها على صحة المعاطات في النكاح هذه رواية الواحدة هذه نخليها بالأخير أولا خل ندرس ما هو المهم في هذا المقام الثالث، وهو البحث عن الروايات التي تدل على بطنان المعاقط في النكاح. وهذه الروايات أنا بنظري لها أهميتها القصوى أو البحث عن هذه الروايات له أهمية قصوى في المقام. وذلك لسببين. اولا لو فرضت لو فرضت تمامية إطلاق في الأبحاث الماضية ولم تتم طبعا بين قوسين أو بين شرطتين أقول ولم تتم أقول لو فرضت وتمات خب هذه مقيدة لها ومخصص لها هذا جانب. والسبب الثاني لقولي أن لها أهمية القصوى هو أننا فيما سبق بقدر ما بحثنا لم نجد دليلا لفظيا على بطلان عقد النكاح بالكتابة فيما سبق هكذا ما وجدنا دليلا نفسيا على بطلان عقد النكاح بالكتابة لأننا قلنا أن الكتابة على الأقل في زماننا في زماننا الكتابة عقد رائج طبعا لدى غير المسلمين لدى المسلمين هم رائج لدى غير المسلمين رائج هذا الذي يسمى بالعقد المدني وقد يكون حتى في الكنيسة مالتهم ورائج مع لكن في الزواج المدني رائج وقلنا لكل قوم النكاح وهذا عقد وليس معاضات هذا الذي قلنا أنه عقد وليس معاضات خب نحن أظن أشارنا ما أدي أشارنا ما أشارنا أظن أشارنا إلى أنه حتى أو إذا ما أشارنا هسأ أقول أقول حتى لو فرضنا عدم وجود روايات تدل على شرط الكلام حتى لو فرضنا ذلك لا يهمنا احنا عدنا دليلنا على ضروره الكلام وذاك الدليل ما يلي في عصر التشريع ومكان التشريع في عصر التشريع ومكان التشريع عقد بالكتابة ما كان عندنا يقينا هذا العقد بالكتابة في الحقيقة تطور اجتماعي صار لدى غير المسلمين المسلمون اسلامهم منعهم عن هذا التطور ما ما تطور يعني وقفوا وقفوا عند ما يفهمون من النصوص لكن غير المسلمين صار عندهم تطور عالمي فانتقلوا إلى ما يسمى بالزواج المدني وهو بالكتاب وهذا لم يكن في زمن التشريع بالخصوص في مكان التشريع في بلادنا في بلاد الإسلام ما كان أكوش يقينا إذن فتكفينا دليل دليلا على البطلان اصاله البطلان بلا حاجه الى دليل لفظي لما شرحنا من ان الاصل في العقود والايقاعات هو البطلان وانما الصحب حاجه الى دليل فكل دليل يدل على شرط العقد يكون مصداقه الوحيد العقد الكلامي قول العقد الكتابة ما نقول من, من فيه لكنه على كل حال مشكوك فيه وإن كان مشكوكا فيه فأصالة البطلان هي المحكمة هذه نكتة ما أعطي أمس أو في اليوم السابقة ذكرتها أو ما ركرتها ما أنا هذه نكتة لا نكفر عنها ومع ذلك نقول لنرجع إلى الروايات التي تدل على شرط نكاح اش عفوا شرط العقد يعني عدم كفايه المعاطات الروايات التي تدل على عدم كفايه المعاطات ان لم نقل كلها تدل على اللفظ وغير المقاطات كان منصرفا الى اللفظ ما كان عندنا كتابه اصلا ما كان عندنا عقد كتابتي فغير المعاطاة كلها منصلفة إلى اللفظ إن لم نقل هكذا فعلى الأقل بعضها واضح في شرط اللفظ وهنا اهميه من هنا السبب الثاني للأهمية ينشأ منها النكتة أنه حتى لو لم نرد أن نكتفي بأصالة البطلان أدني لي اللفظ أدني لي اللفظ على شرط اللف في عقد النكره والروايات كثيرة وأنا راح أعطيكم إن شاء الله مصدرها والأبواب اللي الروايات ممتشرة بها راح أعطيكم إن شاء الله لكن أقول ما اخترته أنا من الروايات أربع لا أكثر فإني فحصت بدقة وبجهد في روايات الباب روايات الباب بعضها خب به قصور دلالي وبعضها به قصور سندي وبعضها تام دلالة وسندا لكنه ما منتهي إلى معصوم أبو بصير دا يحكي، حتى نحننا لأن أبو بصير كان صانع من الإمام، من كيف يحكي من نفسه يحكي، لكن على كل حال أبو بصير لا نحكي، ومندف لو هل ماخذ من الإمام أو كان هذا هو فهمه القائم من الشريعة فكان يحكي، مندف. والذي يسلم من كل هال إشكالات اربع روايات فأنا أولا أذكر لكم هالروايات الأربع وبعده هم أشير إلى مواطن باطل الروايات، الروايات الأربع التي اخترتها أنا ما يلي أولاً صحيحة زرارة مجلد واحد وعشرين من طبعة آل البيت باب أصفوتعش من المتعة حديث واحد صفحة اثنين وأربعين. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد سهل بن زياد لم يثبت توفيقه لكن بعدين يقوله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا فسهل بن زياد بعد يضير عن بعطوار الاسم الثاني عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي, عليه الس... عن, عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى هذه الروايه هذه الروايه نضيف إلها نكتتين بالفهم العرفي يتم اولا نضيف إلها أنه إن كان الأجل يجب أن يكون مسمى وال والأجر يجب أن يكون مسمى فكيف بأصل العقد؟ يعني نحتمل أن الأجل والأجل يسمى والأصل العقد لا ماذا ما محتمل هالنكتة الأولى والنكتة الثانية إن كان الأمر كذلك في المتقة فكذلك الدائم يعني هم احتمال الفارق بين المتقة والدائم ما موجود بإضافة هالنقطتين الرواية تكون واضفة في أنه لا بد من التسمية والتسمية هم ذاك الوقت خماء كان يسمى الكتابة بالتسمية وإن كان الآن الكتابة هم تسمى تسمية فالرواية تدل بوضوح حسب ما فإن يعني تدل بالمكتبورة تدل بالأولوية شلو لا ما لازم أولوية عدم الفارق كافي عدم احتمال الفارق كافي يعني نقول الشروط الذي يجب أن تذكر تسمى باللفظ. خذ لو فهمت بالقارين ما كافي لكن أصل لا ما يفهم هكذا الفهم تقول الأولىية يقول مساواة على كل حال الفهم طبعا مو قياس مو وأقول مساوات لمعنى التساوي في ال في الحدس والتخمين والمصلحة والمراء والمصالح والمرسل لا مو إنما الفهم العرفي لا لا يفكك هكذا تفتيك كذلك الفهم العرفي لا يفكك بين المتعة والدائم المتعة نكاحه قالت ما هناك موقفة نفس ممكنة مقاولة وشة مقبل نفس وشة مقاولة وشة مقبل المقاولة هم ممتعة المقاولة لا عقد ولا معاطات المقاولة ليست متعيقينة يعني حتى لو قلنا بالمعاطات المقاولة لا عقد معضت المقاولة توافق قبلي من قبل أنه في أيامناهم مرسوم قبل أن يتوافقون على كل شيء ثم يعقدون المقاولة ليست لا عقد لا معضت فالمقاولة لا يتم لا المتع ولا الدائم يغنى هذا خم مو محل مو محل صلاح مو محل كلام إنما محل الكلام هو أن العقد بما ين بما يعقد هل بالمعاطات تنعقد او بالكتابة تنعقد او باللف ينعقد خطف كينما يقول يجب ان يكون الاجل مسمى والاجر, والأجر مسمى هذا يغينا ضمن عقد لو كان معاطات هذا كما يسمى يغينا ضمن عقد ضمن عقد ويغينا العقد لفظي هذا افتكر حتى لعله ايه حتى لعله النقطة الأولى لشرحه لعلنا ما نحتاجه يعني ذكرنا نقطتين أولا أنه إن كان الأجر والأجال يذكران باللفظ كان الاجر والاجل يذكران بالله فالعقد لا تقول بطريق الاولاد بطريق المساواه هذه النقطه الاولى اللي ذكرناها هذه هم نقدر نستغني عنها نقول اصلا لا معنى لذكر الاجل والمسمى لذكر الاجل والاجل باللفظ الا ما معنى ان يكون ضمن عقد لان المقاومه السابقه فهذا لا أحد يشك أنها أنه لا يتم العقد بها المقابلة السابقة حتى يقول بالمعاطاة المقابلة السابقة ما يعتبرها أصلا عقدا للزواج إنما يقول المعاطاة عقدا للزواج فهذا واضح أنه أجل, أجل مسمى وأجل مسمى إذن العقد مسمى فنكتف أولهم إحنا ما نحتاجه معا نحتاج إلى النقطة الثانية وهي أنه ما محتمل سارق بين المتعة والدائم، هذا نحتاج خب هذه رواية الرواية الثانية نعم نعم، ببيني، در بيع مآطاتي، در بيع مآطاتي خود اینکه که معاطات قائم برو شد قائل قائم شد بر شرایط که در مقاوله گفتند شد زمینی. اینجا اگر نگفت بود مسمع همین حرف میزدیم. می زدیم اگر گفت بود لا یکونو الا با آجل. اجل و اجل همین حرف میزدیم. می زدیم اجل و اجل قبلم در مقابله مشخص شده الان معاطاتی که می قائمة بارونه ولنقف انجل اجل مسمى و مسمى خب هذا واضح انه بد ان يكون العقد مسمى وعندئذ عند اذا كانت المتعة كذلك ففي الدائم ايضا مكفرق هذه رواية الرواية الثانية اون زمان مسمم منصرف بلفظ بود این کاغذ خب الان بله میشه در در زواج مدنی این کار میشه ولی اون زمان مسمما عسكر هم اون زمان مسمما منصرف بلفظ بود و اگر نباشه اینم باز میایید بر روایتی میرسیم که این اشغال شما هم روش وارد نمیشه حالا اجازه بدید من تمام بکنم الرواية الثانية معتبره عبد الله بن بكير عبد الله بن بكير هذا وعنه عن أبيه يعني علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عناير عن عبد الله بن بكير هذا سنده صحيح انما انا كتبت معتبره ما ذكرت عنوان الصحيح ما قلت الصحيح حق عبد الله بن بكير وهو سنده صحيح هذا ما بيشي شيء لكن انما انا سميته بمعتبره على أساس ما يقال من أن عبد الله بن بكير كان فطحيا، فخب كان فطحيا أنا سميته معتبرته عبد الله بن بكير عن قال قال أبو عبد الله ما كان من الشرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز. وله تتم هذا محله هم مجلد 21 باب والباب التاسع عشر من المتعة صدر الحديث جاء هنا وإلى تتم التتم جاء في باب الحديث الثاني صفحة 46. هذا إذا تتم تتمته جاءت جاءت في الباب 20. هذا كان في الباب 11. تتمته جاءت في الباب 20 الحديث الأول. وقال إنما وقال إن سمى الأجال فهو متعه وإن لم يسمى الأجال فهو نكاح باط هذا هذه التتم فإن وإن لم يسمى الأجال ان سمى الاجل فهو متعب ولم يسم لم يسمى الاجل فهو نكوح باث هذا لو كنا لو اخذنا بالذيل فالمساله واضح ان سمى الاجل فهو متعب و لم يسمى الاجل فهو نكوح باث بنفس البيان اللي ذكرنا في الحديث السابق اذا هناك عقد <تصفيق> عقد يسمى فيه الاجل او لا يسمى فيه الاجل فل... لان المقصود هو هي المقابله السابقه على ما شرحنا على ما اشرنا اليه لان المقابله السابقه هي اصلا لا معاطات ولا عقد ان سمى الاجل وان لم يسميه ان سمى الاجل فهو نكاح باطل ان سمى الاجل فهو متعه وان لم يسماه أجل فهو نكاح باطل هذا طريقة الاستدلال بالذيل ولولا الذيل لو كنا نحن والصادر وهو قوله ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز هذا شنو فسروا لها العبار ما كان من شرط قبل النكاح يقصد قبل النكاح يعمل مقاولة قبل النكاح هو, شنو هو كل ما تشترطوه في المقاولة هدمه النكاح ليش ليش ما قيمه النكاح يهدمه المهم النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز هذا شنو معنى ما كان بعد النكاح فهو جائز احنا نعلم ان الشعب بعد النكاح اصلا لغو نحت لغو بحت بعد ان تم النكاح بين زوج وزوجة بعدين الشروط شو نقيمتها؟ شروطي بعد ابتدائي ما معنى قوله وما كان بعد النكاح فهو جاز؟ هذا معناه لا معنى الا إلا هاللي اقوله، يعني ما كان بعد كلمة أنكحته يعني يقصد ضمن العقد ما كان قبل النكاح هدمه النكاح لأن ذيك مقاولة المقاولة لا قيمة لها. بعد النكاح يعني تقول ضمن العقد يعني حينما تقول أنكحتوا تقول أنفع أنكحتوا بشرط كذا وكذا. هذا معنى الآثار وهذا واضح في أن النكاح ليس معطى وإنما لا بد من صيده. هذا الرواية الثانية. بعد معتبرة محمد بن مسلم نفس المجلد الباب التاسع عشر من المتعه الحديث الرابع صفحة سبع واربعين وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم هذا انا سميته معتبره محمد بن مسلم ماذا هي صحيح انا سميته معتبر محمد بن مسلم ما سميته صحيح محمد بن مسلم لان في السند ابن فضال وابن بكير بوجود هذين الشخصين اللي لم يكونوا من الشيء بالمعنى اللي احنا نقول ولهذا سميت محتبرة محمد المسلم قال سأمعت ابو جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترضه وإنما الشاط بعد النكاح طبعا انهم يتوارثون اذا لم يشترطا هذه الظواية بما يبدو من الذهن بما يبدو من ظاهر العبارة في الذهن بواية غير معمول بها بما يبدو من ظاهر العبارة لاننا نؤمن ان المتعة ارث فيها سواء اشترطا او لم يشترط ما لازم ان اشترطا عدم الارث المسألة لا ارتفيها فيها هذا بي احنا نذيبه ولهذا ظاهر العبارة يصبح كانما مثلا معرض عنه ولكن ولكن ان فسرنا كلمة إذا لم يشترطا بمعنى عدم اشتراط المدة إن لم يشترطا المدة انقلب دائما فيتوارثان لو فسرنا بهالشكل خب يتوم على كل حال انشاهدنا قوله وانما الشرط بعض النكاح هم نفس البيان اللي شرحنا في رواية السابقة يأتي هنا يعني شنو انما الشرط بعد النكاح اتفاقا الشرط بعد النكاح لا قيمة له مقصوده انما الشرط بعد النكاح يعني يريد ان يبطل المقاولة يقول المقاولة هيج ان كان الشرط بعد ما يقول انكحتو يقول انكحتو بشاطئ كذا وكذا هذا الشاطئ هو الذي ينفذ اذا فهم يدل على بطلان المعطاه هذه الروايه الخالصه الروايه الرابعه صحيحه بريد صحيحه بريد مجلد عشرين صفحة مئتين وستين الباب الاول من عقد النكاح واولياء العقد الحديث الرابع وعنه يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد يعني احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد هذا صحيح لا غبار عليه هذا السلام قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل واخذنا منكم ميثاقا غليظا قال عليه السلام الميثاق هو الكلمه التي عقد بها النكاح وأما قول غليظه فهو ما الرجل يفضيها اليها فسال دائما لي خصني عندي اشارنا الميثاق هو الكلمه التي عقد بها النكاح هذا معناه الظاهري هذا بس يقول واحد يؤول يقول الكلمة التي بس ظاهرها يعني لا بد من كلمة اذا الكلمة التي عقد بها النكاح وما تشمل المقاولة يقينا المقاولة ليست عقدا يقينا هو الكلمة التي عقد بها النكاح إذن النكاح مقتضى الاطلاق أن النكاح دائما لا يكون إلا بكلمة هذه الرواية الرابعة وبهذا يتم يعني يتضح كل شيء يتجلى كل شيء وإذا اذا تردون باقي الروايات التي هي روايات طريفة لطيفه بس بها قتلكم بها ذيك كل مشاكل قسم منها السند غير طام قسم منها الاسناد ما منتهي الى المحسون ابو بصير هذا شكل حاجه فسال هدى ينقل عن الامام بس من أو وصلت الشكل حاشي أو فلانا كذا حاشي ولكن ذيك الروايات أيضا نافعة جيدة رغم النقائص الموجوده جيده إما بعنوان التأيد على الأقل على الأقل تؤيد ما نفتي به وإما قول أكثر من هذا قول مجموعة الروايات حينما نضم الصحة السند وغير الصحة السند مجموعة الروايات تخلق لنا استفاضة والاستفاضة تولة الإطمانات هم تقدر بباقي الروايات أنا هنا الكاتب أقول منتشرة في أبواب المتعة من الوسائل الباب السابع عشر إلى الباب عشرين هذه المصدر وهي روايات طريفة إذا تردونها أقرارها أقرار لكم بعضها اسمكوا حاجة إلى أن أستقصي أنا في كتابي يعني في حاشية الوسائل أقصد مبين في كل رواية رواية لأنني استقصيتها مبين في كل رواية رواية عيبها أنه هذا سند كذا أو هذا ما منتهي المعصوم مبين هذي في حشة وسائل لكنه ما أظن يسوأ أن أخذ وقتكم وأقراها لكم أشير إلى بعضها وأنتوا بالبيت أنتوا علماء الأمة طالعوا الروايات هذه المحل هذه باب الباب السابع عشر في أبواب المتعة من الباب السابع عشر إلى باب عشرين في المجلد واحد عشرين وعنهم عن احمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن عثمان بن عيسى عن سماع هذا خشت ويساند التار عن ابي بصير انا هنا نكاتب فيه حاشيه الرسائل لم ينتهي الى الامام هذا ابو بصير هم احنا نحتمل انه مخدم من الامام وما معلم ما مخدم بس ونحتمل ان هذا فهم عن الشريعه كان هذا الشكل هو رجل متولع رجل فقيه فهموا عن الشريعة هكذا كن هذا احتمال وارد ولهذا انا كاتب لم ينتهي الى الامام بس التعبير الشيء اللطيف يقول لا بد من ان تقول فيه لا بد من ان تقول يا لا بد من ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعه كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهمان محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن إبراهيم بن الفاضل الآن هنا كاتب في حاشية الرسائل لم تثبت وثاقته أي هذا السند إبراهيم بن إبراهيم الفضل عن أباني بن تغلب وعن علي بن محمد عن سالم بن الزياد خو هذا بي سهل بن الزياد عن إسماعيل بن مهران وعن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفاظل عن أباني بن تغلب قال قلت الأبي عبد الله كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك فهذا كيف أقوله أنا ما ذكرنا قد واحد يناقش في الدلالة هم. يقول كيف أقول لها يعني هو, ال... هو الراوي فرض أنه دا يريد دا يعقد بالقول فيسأل كيف أقول أما أنه هل يجب أن يكون العقد بالقول أو لا مثلا قد واحد يناقش في الدلالة كيف أقول لها إذا خلوت بها قالت اقول اتزوجك متعتا على كتاب الله وسنه النبيه لا وارث ولا موروثة وكذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنه وان شئت كذا وكذا سنه بكذا وكذا درهم وتسمي من الاجر ما ترضيتما عليه يعني قبل ان ترضيتما عليه بالمقاوله ان ان تسميه الان جيب في ضمن العرض وتسمي من الاجر ما ترضيتما عليه قليلا كان او كثيرا فاذا قالت نعم فقد رضيت وهي امراتك وانت اولى الناس بها الحديث وروايات كثيرة من هالنما ما اخذ وقتكم روايات كثيره طريفة لطيفه اما انها مؤيده او نقول ان الروايات بمجموعها بعد ظن تام السند الى غير تام السند استفاضه اما هكذا واما هكذا لم يبق لنا من البحث اذا لكم خروج أكملها اليوم أكملها واذا لا غدا أكملها يعني لم يبق لنا من البحث الا الروايه التي يستدل بها على صحه النكاح من صحه في النكاح مجلد واحد وعشرين باب واحد وعشرين من المتعه حديث ثمانية صفحه خمسين وعنه عن ابيه يعني علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن شعيب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاءت امراه الى عمر فقال اني زنيت فطهرني فامر بها ان ترجع فاخبر بذلك امير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت قالت مررت بالباديه فاصابني عطش شديد فاستقيت اعرابيا فابى ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة هذه كل المعاطات تزجع ومفت عقد ما كان بينهم تزويج ورب الكعبة إلى المعاطات فنكاح المعاطاتي الصحيح هذه الرواية ساقط نهاية السقوط سنداً ودلالةً أما سندان الراوي المباشر عبد الرحمن بن كثير والراوي عن عبد الرحمن بن كثير هذا علي بن حسان ابن كثير ابن اخوه ام عبد الرحمن بن كثير قال النجاشي عنه كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه وقالوا كان يضع الحديث أصلا كان شغلته هذه يختلق أحاديث هذا عبد الرحمن بن كثير أما علي بن حسان ابن كثير ابن أخوه الذي دا ينقل هذا عنه هم قال النجاشي عنه ضعيف جدا ذكره بعض أصحابنا في الغلاط فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن يقول عندي كتاب اسمه تفسير الباطن تخليط كله الكتاب كله من أوله إلى آخره تخليط هذا فهذا من ناحية السند الرواية يبدو أنها من مفتعلات الكذر هذا من ناحية السند أما من ناحية الدلالة الدلالة بعد كل شيء أعرف أنه إحنا حتى إذا قلنا بالمعاطات في النكاح، هو المقصود بذلك هي الفعل بقصد التزويج، وهذا المعلوم الواضح أنه أصلاً كان هدف اختصاب مسكين، اختصابها بهذا الشكل. يا معاطات، معاطات اللي لو قلنا أن المعاطات يمكن تكمل العقد بها. المقصود بالمعاطات هذه يعني معاطات بقصد التزويج مو بقصد الاغتصاب وهالشيء قصة واضحه انه اغتصابها لاجل عطشها ولاجل انها راح تموت يقول بالجهنم خلف تموت خل تعظم اربخ هذا واضح انه زنا من أصرخ الوان الزنا وهالرواية المفتعله المكتوبه تريد ان تجعل هذا نكاحاً ورأيت هذه القصة بشكل آخر طريف وإن كان بهذا الشكل هم سنة هم صحيح هم سنة غسل لكن هذه القصة رأيتها بشكل آخر طريف يقول مرسلة عمر بن سعيد عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فاقم في حد الله فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا فقال له سلها كيف فجرت؟ قالت كنت في فلات من الأرض يبدو أن القصة نفس القصة لكن نبيها الخرافة انه هذا يعني هذا هذا تزويج والله ججمابي كنت في فلات من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فابى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني أتيته فسقاني وواقعه علي فقال له علي, علي السلام عليه السلام هذه التي ما قال هذه تزوجي قال علي السلام هذه التي قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذه هذه غير باغيه ولا عاد يديك فخلي يسبيلها فقال عمر لولا علي لها لك عمر اللهم صل على محمد وعلى محمد وبذلك ختمنا بحثنا عن المعاطاق بالصلوات بحث المعاطاق أنهيناها والمقدار أكثر من هذا بها أرخاص كثيرة موجودة في المعاطاق أرجعكم إلى الكتب المفصلة أنا أكثر في المقدار ونبحث بعد الحج إن شاء الله وسنحذف من بحثنا شرائط الصيغة من غبيل الماضوية العربية ومثال هذه الأمور لأننا أصل الصيغة في البيع في أصل صيغة ما عملنا بها ولهذا الشرائطها من أحذفها ومن بعد ذلك نبدأ إن شاء الله بعد عشرة العاشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته